وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى حتى إذا باقت عليهم الأرض بما رحبت وباقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجى من الله وَظَنُوا الله مَلْجَأٌ اللَّهُ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْمَ لِيَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَارُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّوَالَذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ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 ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيذ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيل الا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون وعيا ولا يقطعون وعيا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليفرّكافاً، فلو لا نفر من كل فرقة من طائفة اللي تفقه، اللي تفقه في الدين وليُنذر قومه وليُنذر إذا رجعوا. إليهم لعلهم لعلهم يحذرون